وأرسلنا السماء عليهم مدرارا واجعلنا الأمهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قونا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاسها فلمسوه بعيدهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينضرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخلوا مما كانوا بهم يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم أضعوا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض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 وَإِنْ يَوْمٌ كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ كي يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَمْنَعُونَ عَنِ الْعِلْمِ وَيَدَّعُونَ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَوْكُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ قِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نرد ولا نكذب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 قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَا الذي يقولون يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَا كِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ عُسْرٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَهُ عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصُرُونَا وَلَا مُبَدِّلَ لكلمات الله.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 وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر ولا أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثمينا ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكموا في الظلمات من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أريتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون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 فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شَيْءٍ حَتَّى إذا فرحوا حتى إذا فرعوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به كَمْ مِنْ كَيْفٍ يُنَشَرُ الْآيَاتُ ثُمَّ هُمْ يَصْدُفُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُنَزِّلُ الْمُنْذِرِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقودهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهاءنا آئم أن الله عليهم من بيننا أليس الله بعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة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 قل إني على بينة من ربي وكذبة به معيدي مع ما تستعدلون به إذ إل الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن معيدي ما تستعدلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلمها في البر والبحر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 قل الله من ينذكم منه ومن كل جوبي ثم أنتم تشكون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا فوقيكم أو من تحت أوجيكم أو يلبسكم شياء أو يلبسكم شياء ويذق بعضكم بأس بعض ونظر كيف نصرف الآيات علَّهم يفقهون وَكَذَّبَ بِي قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ هُلَّا أَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٍّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَرْضَعْنَمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُصِيَّنَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُوضُ فَلَا تَقُوضْ بَعْدَ الْذِّكْ وما على الذين يتقون من حساب من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوة وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لا من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل الله يأخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يف بما كانوا يكفرون قل انا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ولا يرد على اعقابنا بعد ان هدينا الله كالذي استهوت الشاطئ في الاض ض ايرانا له اصحاب يدعونه الى الهداتنا قل انه الله وحده الهدى ومن الذي الذي وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَوْ مَلَكَ يَوْمَئِذٍ فَخِصُّ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فلما عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفر قال لا أحب الآفرين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفر قال لئن لم يهدني ربي لا من القوم الضالين فلما رأى الشمس قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفرت قال يا قوم إني بريء من أن تشركون إني وجهت وجهي للذي بطر السماوات والأرض حليفا وما أنا من المشركين وحج قل مُقَالَةُ حَجُّنِ في الله وقد هدان. وَأَفَمَا تَشْكُرُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَرَأَيْتَ تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا ما وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أنكم بِاللَّهِ مَا لَمْ نَنَزِّلْ بِكُمْ يَرْكُضُونَ فَيْنُ الْفَرِيقَيْنِ يَعْقُبُ بِالأَمْنِ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 ومن ذُرِّيَّتِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجَّيْنَا الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَيُسُفَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَالْأَنْبِيَاءَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجَدَّ بَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مستقيم ذلك أود الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا حبط ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفوا بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجراً وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ إِنْ إِلَّا ما عَنْهُ الله قُلْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ أَبِي مُوسَىٰ مُنِيرًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَبْغُونَ بِهِ عِوَجًا وَعَلَّمْتُم ما لَمْ تَعْلَمُوا أنتم وَلَا آبَاءَكُمْ قُلِ الله ثُمَّ دَهْرًا فِي خَوْطِهِمْ يَلْعَبُونَ وهذا كتاب يصدقوا الذي بين يديه ولتنذرهم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افتران الله كذبا أو قال اوحي إلي ولم يوحي إليه شيء وما قال سنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ فارمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وَلَقَدْ جِئْتُمْ هُنَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَبْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ضُّرِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءُكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فيكم شركاء. لقد تزعمون. إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تفكون فارق الإسباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقديه العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهددوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقومه يفقون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا من مخض نخرج من حبا متراكبا ومن النخر من طلرها قنوانه دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمال مشتبع وغير متشابه أَو ḍُرُّوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيْلَ لِلْآفِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ مِنَ الْجِنِّ وَخَلَقَ ظَبَأَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا عم يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَن لَّيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صاحبة.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 وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعدمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرط عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسرقوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبعهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد إيمانهم لإن جاءت آية ليؤمنون بها قل إنما الآية عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وَنُقَلِّبُ أَفِئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَدَمُوا فِي طَيَارِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ولكن وكذلك جعل لكل نبي عدوا شاطر الانس والجن يحي بعضهم الى بعضا زغرب القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرون وما يفكرون ولتصرا ال اليه افئده الذين لا يؤمنون بالله ظله وليرضوا ما هم مقترفون افغير الله ابدغ حكم وهو الذي ام وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ من الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سبيل الله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 وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا مَا يُؤْثَرُ مِنَ الْإِثْمِ وَبَاطِنِهِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وَلَا تَأْكُنُوا لم لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقَ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعَتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابع مجرميها لينكروا فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم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 كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الأيات لقومه يذكرون لهم ذاو السلام عند ربهم وهو وليهم مما كانوا يعملون ويوم يعشرهم جميعا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا أجل الذي أجلت لنا قال إن رمتواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك واللي بعوض باالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا من شر الجني والإنس ألم يأتكم رسلا منكم يتلون عليكم أنقذون عليكم آيات ربكم ويودرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شيدنا على أنفسنا وعرضنا الحياة الدنيا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 إنما تمعدون لآذ وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون ما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله وما كان فَهُمْ يَصِلُونَ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَتَرَهُ هُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرٌّ حِجْرٌ لَا يَقْتَعُهَا إِلَّا مَنْ شَاءَ بِزَعْمِهِمْ وأ ام الأّ مَبوه وأن لا يَذْكُرُونَ لاتكون اللَّهِ اسم الله علي افتراء عَلَيْهِ. عليه. ساجزهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة للذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء ساجزهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفا بغير علم وحرموا, وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معه وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكلوا والنخلة والزرع مختلفا أكلوا والزيتون والرمان ما وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وأدوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأعوام حمولة وفرشا كل مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية تزواج من الضأن اثنين ومن الماعز اثنين قل آذَكَرَين حَرَّمَ مِلْؤَثَيْنِ أَمْشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُوْثَيْنِ نَبِئُونِ بِعِلْمٍ إِنْ أَكُونُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آذَكَرَينِ حَرَّمَ أَمْلُؤَثَيْنِ أَمْشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُوْثَيْنِ أم كنتم شهذا أيذوا صم الله بهذا فمن أظلم مما نفترع على الله كذبا ليضلل الناس بغير علم إن الله لا يحد القوم الضالين قل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعمي يطعموا إلا أن يكون ميتا إلا أن يكون ميتا أو دم مسحون أو لحم خنزير فإنه رجس أو فص وإلا لغير الله به فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ رَبَّكَ غفور رحيم وعلى الذين رَّحِيمٌ وَعَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ دَمٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْهُهُهُما أَوْ الْحَوَايَا أَوْ اخْتَلَطَ بَعْضُهُ بَعْضًا ذَلِكُمْ وَإِنَّا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يَرُدُّ بَأْسَهُ عَلَى الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا شَرِبْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ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 قُلْ هَلْ لُمنْ شُهَدَاءُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ يُشْهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا خلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلك مصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزل له فاتبعوه فاتبعوا واتقوا لعلكم توحمون أم تقولوا إنما أنزل الكتاب على قائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن وانزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجز الذين يصطفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصلفون هل يعنضرون إلا أن تأتي يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعوا آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا